استخلصه لنفسي فلما ما كلمه قال انك اليوم لدينا مكيلون من قال جعلني على خزائن ان لم حفيظ عليم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 في قاهره الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاءت قصه يوسف فدقلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ماذا هذهم بجادهم قالاتوني باخ لكم من ابيكم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 فأرسل معنا, معنا أخانا نسل وإنا له لحافظون قالا لا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا مَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كُلَّ بعير. ذَلِكَ سَيِّنٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنُغْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَطُوعُوا لَمَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَاتَمَنِّي بِهِ لَتَاتَمَنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بكم فَلَمَّا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحي وادخلوا من أبواب متسرقة وما أغني عنكم من الله من شيء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 إلا حاجه في نفس يعقوب قضاه وان انه لذو علم لما علمناه ولكن ما اكثر ما في لا يعلمون ولم ماذ على يوسف اواه اليه اخوا فلتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهابهم جعل الشقاية في رحل أخيه ثم أذن موزن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نسقي بصوى على الملك ولمن جاء به حمل بعين وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من في رحبه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها وعاء يخيه لا ذلك كيد نار يوصو ما كان لياخذ اقاه في دين الملك الا ان يشاء الله نوفا حمدا في من شاء وثوق كل علم عليم